أحبتي في الله مر عام وقدم إلينا عام وقد استهللنا قدوم هذا العام بصيام يوم عشراء والتاسع من هذا الشهر الكريم وها نحن ننطلق في الخيرات والحسنات بإذن الله رب الأرض والسماوات وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا تعالوا بصه نشوف نحن نمشي في العام هذا زي ما مر العام اللي فات يا طرح نعملنا فيه إيه هل إحنا صلينا صلاة سليمة هل إحنا زكينا وأخرجنا زكاة أموالنا هل إحنا تصدقنا هل قلنا كلمة حق هل دعونا إلى الله بصدق ماذا فعلنا أم أن هناك من الخبث الكثير ومن الذنوب ما يعلمه الله العلي الكبير